وتكون الجبال كالعه، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤين. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ مَا يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَغَنِزَةٌ لِلشَّوَاءِ تَدْعُو مَن أَدَبَ رَأْتَ وَلَّا وَجْمَعَ فَأُوَعَ إِنَّ الإِنْسَانَ قُلِقٌ هَلُوعَ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 أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العاجون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أكسم برب المشارق والمغارب إن نا لقادو عدا أن نبدل قيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذوهم يقود ويلعب حتى يلاقو يومه الذي وعدوا يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون